الله بسم الله الرحمن الرحيم تنقلت به كثيرة لتحفيز القرآن وكل ما يتقدم شوية فالحفظ يتوقف وارجع من الأول ومتقالة التنقل في دور التحفيز او متقالة ان احنا لو محتاجين لنحفظ القرآن محتاجين عندنا بيئة في حفظ القرآن يعني اعتباد على على نفسه فقط في الحفظ مسألة صعبة جدا بل تكاد تكون مستحيلة او منعدمة لان اهمة الانسان بتفتر وبتنشط لكن في وسط بيئة يعني بيئة اقفض بها صحبة ومنافسة وشيخ مساعد لذلك اذا وجد شيخ مساعد في دار تحفيظ او شيخ لكنه غير مساعد في دار التحفيظ هيبقى الموضوع صعب وإذا وجدت شيخ بدون صحبة هيبقى الموضوع صعب وإذا وجدت صحبة بدون شيخ هيبقى الموضوع صعب لذلك من أراد أن يحفظ القرآن عليه بشيئين رقم واحد بيئة مساعدة اللي هي صحبة وتنافس وشيخ مساعد رقم اثنين ان هو إيه إيه يقوم الليل او يقرأ في صلواته من حفظه، يعني يمسك مسجد ويصلي به او يقوم الليل ويصلي بخفظه او انه يقسم مثلا كل جزء حفظه مراجعته مثلا حز في اليوم او ربعين في اليوم او ربع في اليوم على حسب همته ان هو هيصال الفجر بقدي ايه بصفحة من حفظه صفحة جديدة والدهر بقدي ايه بصفحة والعصر بقدي ايه بصفحة وهكذا هيجد إن, ان حفظه بيثبت جدا جدا واكتر لو عايز يثبت ان هو يعلم الكرآن فما حفظ خفزه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الكرآن يتفلت كما تفلت البعير فتعهده الكرآن مسألة تعجل القرآن محتاجة فعلا بيئة قوية ومحتاجة ان الانسان دايما يبقى عنده وردة ثابت مسألة انك تتنقل من دول كثيرة او تتنقلي انا شايف ان ده صراحة شيء متعب وبيجعلك تيأس يعني ما تدخلش ما, ما تدخلش في تجربة تخسر فيها او ما تدخلش في تجربة تختج فيها كثيرا تتنقل بتعمل إحباط لا أصبري على ما أنت عليه يعني ليه بدأ تنقل هتلاقي عندنا مشكلة في الدار دي في كذا ومشكلة في الدار دي في كذا أصبر أو أصبري على هذه الايه على هذا هذه المشكلة وحاول تحلها بعيدة منك تسيب الدار وتروح لحل تاني لأنك كده كل ما تمشي في طريق هتقابلك عقبة هتسيب الطريق وتخش في طريق تاني كده كده هتلازم التلفز بالنية للصيام لا لا يجب التلفظ بالنية للصيام لا كل ليلة ولا في أول ليلة إنما أنية فقط دون الترفز وهل تلزم كل ليلة هي فيها خلاف لكن يعني لو إن واحد من أول يوم نوع صيام شهر رمضان فهذه يتوزيه إن شاء الله مش قادي أقاوم زنوبي عشان نقوم عشان اقاوم الزنوب محتاج افهم ايه الزنوب او محتاج افهم نفسي مع الزنوب عشان اتخلص من الزمن يبقى لابد يكون محتاج قلب قوي وعشان يبقى في قلب قوي يبقى في طاعات المشكلة الرئيسية ان احنا بنيقس من انفسنا اكثر من الطرعات مرة واثنين وثلاثة واثبعة وخمسة مهما ابتليت بالزنب معين الانسان تجبل على الزنب يعني طبيعي لو لم لا لذهب الله بكم واتى بقوم يذنبون ثم يستخفونه فيخفض الله له ان من, من طبيعة الانسان الزنب كل بني آدم خطاء بل كنت بجارك على ابن آدم كما قلت عليه السلام كنت على ابن آدم حظه من الزنا لا محاله ان العين تزني وزناها النظر ولاية تزني وزناها اللمس والقلب يزنيها ويتمنى والفرض يصدق ذلك كله ويكذبه فما تقالد الزمن طبيعا إن, ان انسان يزني لكن القضية مش في الزمن بالقضية كيف نتعامل مع الزمن اوعى تيئس من الزمن مش قادر قوم الزنوب هتقدر اوعى تقول مش قادي اوعى تحبط وهو أو اعتيئس انك تقول انا خلاص انا كده مش قادر هتكمل هت مش المشكلة في الزم المشكلة أنك أنت تستسلم للزم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن خلق مفتناً تواباً يعني بيتفتن كثير لكن بيتوب كثير الفرق بين المؤمن والعاصي أو الفاسق مش إن الفاسق يذنب والمؤمن لا يذنب لا لا الاتنب يذنبه إنما المؤمن يتوب كثيراً والفاسق لا يتوب فالمؤمن مفتناً تواباً نسياً إذا ذكر ذك ذلك علينا أن إحنا إيه إيه لا نيئة من أنفسنا طيب هنحتاج برضو نقطة مهمة جدا في نقطة أن احنا محتاجين بيئة مساعدة محتاجين صاحب صالح محتاجين صحبة تعين الإنسان على الطاعة محتاجين صحبة تشد الإنسان في الطاعة لوحدك أنت تقدر أنك أنت تعمل أعمال إيمانية قوية أو تدري تعملي أعمال إيمانية قوية لكن مش هتدري تستمر عليها لوحدك انت تقدر توصل لحد ايماني عالي جدا او تعمل عمل صالح كبير جدا لكن مش هستطيع تستمر عليه عشان تستمر لازم تكون حاسس بالمسؤولية ولازم تكون حاسس بالاحتياج لازم تكون وسط مجموعة لازم تكون وسط صحبة احرص على صحبة الصالحين اللي مش قادي يقوم زنوبه يجتهد ان صاحب الصالحين يروح يقعد مع الصالحين اكيد عادته وسط الصالحين افضل من عادته الواحده لان لما بيقعد لوحده بيعصي ومرح مرح القلب بيشتغل بيسخن فالي يتخلص من معصية معصية اورقة معصية وبيسور عليه الطاعة طاعة ولا طاعة في الاول ببقى صعب عليك انك تصلي في الجامع بعد فترة ببقى صعب عليك انك تقوم الليل بعد فترة ببقى صعب عليك انك تقوم الليل فترات الفترات طويلة بعد فترة صعب عليك انك تختم ختمات كثيرة وهكذا كل ما العجلة بتاعه القلب تسخن كل ما الانسان يسهل عليه الطاعة لكن عشان يسخن محتاجين نحطه في بيئة نمو، في بيئة ايمان في بيئة زيادة. عشان كده اللي مش قادر يخوف زنوبه، لابد إنه يكون عنده صحبة صالحة. رقم اثنين، انه حتى لو في زمان مش قادر يتبطله اكتئث في الطاعة. يعني كل ما مثلاً واحد ابتولي بالنظر للنساء، واحد ابتولي ب ب بالكسل عن طاعات، واحد ابتولي ب مثلا معصية من معصية. كل ما اي اي اي يعمل هذه المعصية يكتل في الطاعة طب ما فيه تعب سهل عليك يعني اكتر من ذكر الله اكتر من الاستغفار انفك في سبيل الله بين امك اعمل اي صل رحمك اعمل اي طاعة كم الليل اقرأ قرآن اعمل اي طاعة وادعي ربنا بعد ايدل طاعة ان يخلصك من المعصية اللي مش قادر تقوم عندي مشكلة حتى في قراءة القرآن اه مش فاهم يعني ايه عندي مشكلة في كرات الكرات عندي مشكلة في كرات الكرات ان انا متقرأ صعب عليا لو متقرأ صعب عليك شوف من يعلمك لو نفسك مش جايباها لابد يا جماعة نتعلم حاجة ان احنا محتاجين ان احنا نجهر انفسنا شوية يعني محتاجين ان احنا نتعب شوية اتعب اتعب لله يعني هتقعد هتحس نفسك زهق مش مهم تزهق اقتحم ربنا سبحانه وتعالى قال فلقتحم اقتحم العقبة وما اثلاكي من العقبة لأنه مش معقول ان النفس كل ما تطلقه حاجة هعملها يعني النفس مش عايزة تصلي لا هتصلي اجمع نفسك على اي, اي, اي, اي على انك انت تعمل الطاعة ربنا سبحانه وتعالى يقول اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى انهى نفسك عن هواها شوفيان الثاوي لما مات رؤية في رؤية فقالوا ماذا فعل بك ربك قال غفر لي قالوا بما قال خالفت نفسي مرة مرة واحدة بس لك النفسي ان انا اعمل حاجة ما عملتهاش، ربنا غفر لي فخلف نفسك وخلف هوك وقهر نفسك او اقهر نفسك على قراءة القرآن هم اول عشر دقايق بس اللي هتتعابي فيهم هم اول عشر دقايق بس اللي الانسان بيتعب فيهم لحد ما قلبه يلقب لان الانسان روحه ابتعدت كثير عن كلام الله فمعاليتش بتستمتع بيه في حواجز كثيرة جدا امام قلب الانسان عشان يستشعر القرآن حواجز الافلام والاغاني والاصحاب والابتلاقات والدنيا والمشاكل والنعم حاجات كتير جدا جدا جدا الانسان عايش فيها بتحول دون وصول كلام الله الى قلبي لذلك لما الانسان بيصبر قليدا القرآن بيخترق حتى يصل الى اعماق القلب انا بصدي بس بقطع نفسي استقيم في الصلاة نفسي استقيم في الصلاة طيب محتاجين احنا نحط برنامج عملي الاستقامة في الصلاة كيف استقيم في الصلاة رقم واحد ان انا اقرأ عن فضل الصلاة يعني انت اقرأ كتاب فيه كتاب ضريف قوي اه اه اه اه اسمه الدين هو الصلاة للشيخ فريد الأنصاري كتاب ضريف قوي اقرأ كتاب بتاع خالد أبو شاير أول مرة أصلي, اصلي, اصلي محتاج محتاجين انك انت تقرأ في فضل الصلاة محتاج انك انت تقرأ في الخشوع في الصلاة ومعاني الصلاة محتاج انك تشوّق نفسك للصلاة رقم اثنين محتاج انك انت يبقى عندك حلول عملية للمشاكل يعني انت ممكن تكون نفسك تستقيم في الصلاة لكن انت طبيعة شغلك او طبيعة حياتك انك انت بتنام مثلا طول النهار وبتصحي طول الليه طب انت هتستقيم في الصلاة ازاي يبقى لابد ان انت تقدم بعض التضحيات عشان تستقيم في الصلاة انك انت تغير يومك ان يومك يبقى بالنهار خليها يبقى تستقين يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى لما, لما ذكر الصدق أو ذكر في معرض كلامه عن رجل من, من الصالحين قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى الصدق نزل واحد من أقصى المدينة عشان يروح لقومه في أقصى المدينة في النحاة الثانية عشان يبلغهم كلام ربنا لو احنا نفتقين يبقى احنا محتاجين نضحي لازم نضحي؟ اه لازم نضحي يعني هنتعب؟ اه هنتعب نفسي استقيم في الصلاة وما العائق ان احنا نستقيم في الصلاة رقم واحد انك انت شوق نفسك في الصلاة من اهل القراءة القرآن انزل في المسجد وتعرف على صحبة المسجد وخليهم يعدوا عليك وانت رايح وانت جاي ويقول لهم لو انا ما جيتش افتقدوني عدوا عليا اسألوا عليا يعني من الاخر دبت نفسك اه اه اه رقم 3 عقب نفسك على طاقة الصلاة يعني اعمل جدول للصلاة وكل يوم بالليل قبل ما تنام اكتب فجر ظهر عصر مغرب عشاء انا صليت ان هايضا افرع لوقتها ولا لا انا اتأخرت في الصلاة ولا لا وعلم على كل حاجة بعلامة صح يعني لو انت صليت الفاجة في, و... في وقته في جماعة يبقى صح لو صليتوا في وقت في غير جماعة اكتب مثلا ايه صح وجنبه خطأ بحيث ان انت بعد اسبوع هتفاجئ ان ده بيحفز النفس جدا هتفاجئ ان انت بدأت تحاول ان الصفحة بتاعتك كلها تبقى ايه تبقى صفحة بيضاء امام نفسك قبل ان تكون امام ربك اللي المقصر في عبادة معينة واشفوة نفسي عديل عبادة بكم بيك حتى عاودت على تلك العبادة ده غلط الله صحيح ده صحي جدا يعني انما الحلم هو بالتحلم وانما العلم بالتعلم وانما العبادة بالتعبد فقد الخشوع في الصلاة نفسي احس بالخشوع الخشوة في الصلاة مسألة متفاوتة جدا وعشان نستمج عليها محتاجة مجهود عالي اوي اعلى درجات الجنة للخاشعين في الصلاة اللي هم في الفردوس ولم تسكر في القرآن الا مرة واحدة مع قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان ليس العبد من صلاة الا معاقل وقال ان الانسان يكتب له ربعها, ربعها نصفها ثلثوها خمسوها ثلثوها ف فعشان نلتقي في هذه المكتبة المسألة محتاجة مجاهدة ومحتاجة صبر ومحتاجة بذل محتاجة اي اي اي وقت لكن مما قرأت فيه ان الانسان لكي يحصل على الخشوع مستمر يحتاج ان يفض وقت قبل الصلاة فترة طويلة يعني الدنيا كان نعمة المروحة دي بتلفه في التجاه واحنا عايشين في الدنيا، لما يؤذن المؤذن احنا محتاجين المروحة دي في التجاه ثاني فالانسان لما يجتهد انو يروح للصلاة مبكرا بتبدأ مروحة الدنيا تأفل لحد ما تقف تماما ثم تدور في الجهة الاخر فكل ما الانسان بدق الى الصلاة كل ما بكر وابتكر الى الصلاة وكل ما حاول إن هو قبل الصلاة ان هو يحضر وان هو يجهز للصلاة وان هو يكرك القرآن قبل الصلاة وان هو يدعي قبل الصلاة كل ما الخشوع بيزداد في قلبي اثناء الصلاة ازاي اعرف ان ربنا قبل توبتي علامة قبول التوبة انها تتبع بعمل صالح يعني ان ربنا يرزقك عمل صالح اخر الطاعات بتجيب طاعات والمعاصي بتجيب معاصي فالانسان اذا تاب مثلا من النزرج الحرام يرزق الله سبحانه تعالى مثلا صلاة في الجماعة فاذا تاب او فاذا استقر على صلاة الجماعة فيرزق الله سبحانه تعالى صحبة صليحة فاذا انتظم مع الصحبة الصليحة في لاعقة الله يرزق الله سبحانه وتعالى أوهد القرآن فاذا اجتهد في أوهد القرآن خذ بالكم ان كل حاجة من دولة هو بيتوب يعني هو تاب من منهج القرآن وتاب من تلك الصلاة وتاب من صحبة السوق علامات ان الاسلام منارات وصون في الطريق فكل ما انسان بيتوب من معصية ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه طاعة ويجعله يتوب من معصية أخرى أدعي الله من معصية وبعد فتحة كبيرة ابتلى بتلك المعصية ما فيش مشكلة النبي صلى الله عليه وسلم قال عزيبته لشاب من ليس له صبوة يعتادها الفينة بعد الفينة إن طبيعي ان الانسان مش هيعيش إيه إيه إيه معصوم او بيعيش من غير معاصي لكن على الانسان انه اجتهد في الطاعة طاعة وراء طاعة إيه إيه ولا يائس من نفسه. يعني مسألة ان احنا محتاجين نغير بس فكر في التعاون مع المعاصي. ان ان احيانا كتير ان احنا المعصية بتيأسنا بتحبطنا لا لا احنا عايزين يبقى في الله ورجاءنا في رحمه الله اكبر من سوق ظننا في أبو سيد فالانسان حتى لو امتلك المعصية ام تاني واذا بتريد تاني ام تاني واذا بتريد تالت ام تالت واذا بتريد عاشر ام عاشر حتى تموت وانت تجاهد نفسك ليخسر الله لك حتى تموت وانت على الطريق يعني حتى لو تبحث بصدرك ما في الحديث قاتل مات نفس اللي هو ناء بصدر اتجاه اهل الطاعة هو مات وبيسحف لاجر الطاعة فخلينا كده ان احنا مهما عملنا معاصي نقوم تاني المعصية المعصية مسألة كبيرة ومسألة متعبة ومسألة بتوجع القلب لكن اي اي علينا ان احنا نكمل وان احنا مهما فعلنا معاصي ان احنا نجتهد مرة اخرى ان احنا نعمل طرعات وان احنا نحاول نتخلص بالمعاصي وان احنا نبحث في أنفسنا المرض دخلنا منين؟ يعني الباية الأونية دخلت المعصية بسبب ان أنا أطلقت بصره والمرض اللي بعدها دخلت المعصية من باب أن أنا أصحابي والمرض اللي بعدها دخل دخلت المعصية من باب أن أنا عملت كذا الإنسان يبدأ يفتش في نفسه ويهعرف المدخل فين يعرف الشيطان بيدخله منين ويعرف نفسه طلع فين مثلا نفسه تضعف في الاكل يبقى هو يجتهد ان هو يقلل من الاكل نفسه تضعف في الصحبة يبقى يجتهد ان هو يحط دوابط نفسه تضعف في اختلاط بناس معينين او في عزلة عن الناس معينين او في مواقف معينة مثلا لما بيتحطى تحت ضغط معين لما بيخضب لما بييأس لما بيحس ان هو عنده ضغوط او هموم امتحانات او غيره يبقى الانسان يعرف مشاكله فين وهو من خطة في التعامل في الازمات لي اخت يعرفها لا تصلي مسكتها كي يكنحها بالصلاة وان تلبس الحجاب وقتلها ساعة دي غال لك بيكتب وحاجات على الصلاة والحجاب هل تنصح بيكتبها ام وقتع يوتيوب تسمع لحد من مشايخ كي يحفزها بارك الله فيكم عن الحجاب شريط لدكتور حازم شومان عن الحجاب اسمه مستنية ايه وفي شريط لدكتور الشيخ محمود المصري اسمه اختها وقفة مع النفس وفي عموما بقى في مقاطع الجنة والنار احتاجت كثير جدا على تيوب اعتقد ان هي من الاشياء المحافظة جدا جدا على الطاعة استمعت على الطاعة مشكلة كبيرة تواجهني مشكلة الكبيرة تواجهنا جميعا النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك فنقطة السبات على الطاعة دي نقطة من البداية إلى النهاية هي معانا حتى النهاية وينبغي علينا جميعا أن يعني نتذكر دائما أننا نحتاج إلى السبات وان ليست العبرة بالبدايات إنما العبرة بالنهايات لذلك يعني مسألة السبات على الطاعات ديت محتنا محتاجين فيها وقفات ان إن كتير من الناس بيظلون السبات على الطاع إن سبات القلب على حسيس معينة أو على مشاعر معينة لا في فرق بين إن القلب القلب إنما شو ما الكل من التقلب إن مشاع القلب تتغير من وقت إلى الآخر إنما السبات على الطاعات السبات على الأعمال الصالحة رغم الأزمات ورغم البلاءات ورغم الظروف المختلفة. فعلينا نحن احنا بصلت ما كده ونبي أفهميني نحن نفس فيها اقبال وإدبار وفيها لكل عمل شيء ذه وفترة يعني لكل عمل له ايه ايه فترة الإنسان فيها نشيد جدا جدا جدا وفترة الإنسان فيها ضعيف جدا فالانسان كل ما بيكتب من الطاعات كل ما بيجي فترة الضعف ديت لما بيجي أقل من الطاعات في فترة الضعف بيبقى في النجاة لأنه هو مثلا إيه إيه بيحافظ على الثلوات وبيعمل النوافل وبيقرأ القرآن وبيدعو إلى الله وبيبيدعو أمه فيما يفتر مثلا هيتنازل عن النوافل شوية أو يفتر القرآن بتاعه هيقل شوية لكن في الأخير خالص هيفضل برضه على الفرائض لكن إنسان لما طاعته بتقل لما بيفتر الفرائض بتضيع حاضر إيه الوقت انتهى انا منتقب اقع في معاصي واسفجأ افلام وسلسلات نفسي اتحاين وبحاول وبخاف اني اكون غير وكفي النقاب فماذا افعل هو لو انا عندي تعاود بين طاعة ومعصية يعني انا منتقبة لفس نقاب ولكني بعمل معاصي هو حد قال ان صاحبة النقاب مفروض انها تبقى معصومة ثم ثانيا اذا انا الشيطان بيأتيني بيقول لي انت منافق انت بتعمل طاعة وبتعمل معصية يبقى الحل انك تسيب ايه اسيب الطاعه ولا سيب المعصيه الحل نسيب المعصيه مش نسيب لا طبعا يعني لا تخلع نقابك بل اجتهدي انك انت يوم ورا يوم تتحسني ويوم ورا يوم انك انت تعملي طاعات اكتر وبلاش إيه إيه مدخل الشيطان انت منافق طب منافق يعني اعمل ايه انت بتصلي الفجر ومش بتصلي بقيه الصلوات وفي نفس الوقت بتعمل طب الحل إيه؟ الحل الفجر لا الحل إن ف يعني مسألة ان احنا نتفاجعا على افلام وسلسلات قبل المستطاع انهي نفسك عن الهوى قبل المستطاع اكتهدي واعصي نفسك حاولي تبغلي ده الى قلبك عن طريق انك انت تكرأي في عقوبات الذنوب والمعاصي وده في كتب كتير جدا وفي اشريطة كتير جدا وفي مواد كتير جدا دعوية على المتقلة عقوبات الذنوب والمعاصي بحيث ان ده يساعد النفس البشرية وحتى لو الانسان ضعف في لحظة من اللحظات وارتكب معصية من المعاصي فعليه أن يقوم مرة أخرى وأبدا يعني أنا مستغرب أن أنا أسيب طاعة ليه يعني أنت النهاردة لو مبتي لما تبقى حياتك مصطحة طاعة ومصطحة معاصي ولا كلها معاصي لما تقف بين قيد الله لما تقف بنقابك، وهناك معاصي أخرى ولا تقف بتبرج وهناك معاصي أخرى يقينا أن الإنسان يعني مفيش يا جماعة في حياة الإنسان أبرد رسود إنما إحنا بنجتهد في الطاعات قال الله ثم أورسنا الكتاب الذين أصطفين من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فالإنسان يأتي عليه أوقات يكون سابق بالخيرات ويأتي عليه أوقات يكون مقتصد ويأتي عليه أوقات يكون ظالم نفسه إنما عليه قال يترك الطاعات لأن الحبل ده اللي هو الصغير اللي إنتي ممكن في لحظة ما اللحظات تحس إنه هو إيه إيه يكون إيه إيه محل ألم نفسي جواكي أن أنت من تيش قد النقال أو أنا مش قد اللحية أو أنا مش قد أن أنا أدعو إلى الله وأنا كده حاس أن أنا بدعو إلى الله بأشياء وأن أنا بعمل عكسها فأنا كده أتأمون الناس اللي بالبقية وتنسون أنفسكم يبقى أنا كده إنسان وحش فبالتالي أنا مقودش أدعو إلى الله لا هو الإحساس ده على فكة مقصود يعني الاحساس انك تحسي انك انت عندك ضعف او ان انت حسه ان انت بتدعو بتأموين الناس بالضعجة وتنسينا عن نفسك او ان انت حسه بألم نفسي انك انت تعملي طاعة وفي نفس الوقت مقتلات الطاعة او توابع الطاعة ديها مش, مش بتعمليها الالم ده هو اللي يخليك التوبة وتتجعي ولو انت ما عملتش الطاعة احساس الالم النفسي ده اللي جواكي مش هيبقى موجود وبالتالي هيبقى الوازع الداخلي ليكي او الضميج الداخلي ليكي او النداء الايماني لجواكي انت بتقتليه او فيه او بتخفتيه حتى لا تسمعيه فلا طبعا يعني خليكي منتقبة واجتهدي في الطاعات لو انك يعني محتاجين بس نفهم ان كل نفس لها مدخل كل نفس لها مدخل في واحد يسول عليه جدا جدا انه وقتك لكن يصعب عليه ان يدخل التدخين في واحده يسهل عليها جدا انها تواجه المجتمع بالنقاب لكن يصعب عليها انها تغني الاغاني في واحده يسهل عليها جدا انها جدا انها تغني الاغاني لكن يصعب عليها جدا انها انها تلبس النقاب وتواجه المجتمع وهكذا النفوس مختلفة. ربنا سبحانه قال وقد خلقكم اطوارا ف لو النفس في معصية ثقيل عليها ده مش معناه ان احنا نستثنوا وفي نفس الوقت مش معناه نحن نترك الطاعات لأجل هذه المعصية إنما نسيس النفس حتى نستطيع أن نتغلب عليها وحتى تترك هذه المعصية أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم وجزاكم الله خيرا